السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات بلغنا هذا الشهر الكريم وأسأل الله جل وعلا إذ بلغنا ساعاته وأيامه أن يجعلنا فيه من المقبولين وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تسلم رمضان كاملا وسلموه كاملا كما أسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك على غير دنيا تضمنا ولا أنساب تجمعنا أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن ينصر الأمة في هذا الشهر الكريم وأن يشفي صدورنا من أعداء الدين أيها الحبه الكرام عندما يتأمل الواحد منا في واقع المسلمين اليوم يجد عجبا من العجب من أحوالهم التي لا تسر الصديق في الحقيقة بل أحيانا ندعو وراء الإمام في صلاة التراويح ويقول الإمام اللهم عز الإسلام والمسلمين واخذر الشركة والمشركين ونحن نقول آمين وتتقطع قلوبنا على أحوال إخواننا في أماكن كثيرة سواء في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في فلسطين أو في دارفور أو ربما ما قد يحصل في الصومال من جرح جديد إلى غير ذلك كلنا نتألم ونتقطع وأحيانا نقول آمين وراء الإمام ولو سألت بعضنا عن جدوى قوله آمين هل تتوقع فعلا أن ينتصر الإسلام أن تخرج أمريكا مثلا من العراق وأن يخذل اليهود في فلسطين وأن يظهر الدين وأن يتوقف ما يقع في الإعلام في أحيان كثيرة من استهزاء بأهل الدين أو بغيرهم من أهل الصلاح هل تتوقع أن هذا يقع أحيانا نقول نعم لكننا في قلوبنا غير متيقنين بشكل تام تعالوا نناقش هذه القضية مع قلوبنا من خلال ثلاث نقاط النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس بهذا الدين كانت الأرض كلها على الشرك وما في الأرض من يقول الله الله بعث عليه الصلاة والسلام وحده وجعل أتباعه يعذبون في كل مكان وكان عليه الصلاة والسلام يمر بالصحابة يمينا ويسارا وهم يعذبون ولا يملكونهم شيئا يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وسيده أميه بن خلف يعذبه بأنواع العذاب وكان أميه بن خلف يتفنن في أنواع العذاب التي يعذب بها بلالا هل رأيت ما يفعله النصارى مع إخواننا في أبو غريب من كيفية تنويع العذاب مرة يربط بحبل ويجر كما يجر الكلب ومرة يجعلونه وهم عرات كمثل ال الهرم ما يفعله أولئك بإخواننا في قوان كان أميه بن خلف والكفر ملة واحدة يفعل ببلال مثل ذلك يضربه بعصا يضربه بصوت يضربه بسيف يطعنه بخنجر يضربه بحربه حتى كان إذا سقط بلال على الأرض يربط إحدى رجليه بالحبل والثانية بحبل آخر ثم يدعو ببعض الغلمان ويقول لهم يلا سباق ويبدأ هؤلاء معهم حبل يجرون رجلا وأولئك يجرون رجلا وهو رضي الله تعالى عنه يسحب على رمضاء مكة وعلى وعلى حجارتها وترابها وربما استفغت تلك الحجارة ببعض دمه وقيحه وصديده والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به ولا يملك له شيئا صبرا يا بلال ما ما يملك له ما يستطيع أن يفعل شيئا يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله سيحاسبه يوم القيامة على قدراته التي يستطيع أن يقدمها الله جل وعلا لن يحاسبك على قدرات ليست في مقدورك لن يحاسب الله تعالى يوم القيامة الأبكم لما لم تخطب الجمعة لما غاب الإمام ولن يحاسب الله تعالى الأعمى لما لما وقع الطفل أمامك في النار لم تقوم لإنقاذه أو تمنعه منها يا ربي أنا أعمى ما أستطيع أن أفعل ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في دعوته هو يرى هذه الآلام. يمر ب... ب بعمار بن ياسر مع أبيه ياسر و... وأمه سمية. يمر بهم وقد ربطنا على عمود ولا على جدار ولا على جذع شجرة إنما قد ربطوا على جذع نخلة. أنت لو تتك على جذع نخلة لم تستطع أن تتك عليه ولا ثلاث أو أربع دقائق. فكيف بمن يربط عليه ربطا؟ فإن ارتخى طعنته هذه الجذوع في, في في ظهره، وإن وقف تعب من شدة الوقوف طعنته أيضاً في في في في أعلى في في كتفيه وفي أعلى ظهره، ويمر عليه الصلاة والسلام وإذا أبو جهل يعذبهم بأنواع العذاب. تارة يضرب بصوت وتارة يطعن بخنجر وبأنواع العذاب وما يستطيع يفعل شيئا يمر صحيح ويتألم عليه الصلاة والسلام ولا يصيبه السرور لما يرى مثل ذلك ويود عليه الصلاة والسلام لو أنقذهم لكن ما يستطيع لم يجعل له رب العالمين قدر في أن ينقذهم مما هم فيه من عذاب فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وينظر إليهم ويقول صبرا آل ياسر إن معدكم الجنة يعني ما أستطيع أن يفعل شيئا أنا أتألم كما تتألمون أتقطع كما تتقطعون، وأود لو لو أستطيع أن يقدم لكم شيئا، لكن ما أقدر. كما نرى نحن، من منا يورخ لم يتألم لما لما يرى صور إخواننا في في جوان تنام وأولئك الكلاب يقفون عن يمينهم ويسارهم ويجرونهم جرة. أو, أو يحلقون لحاهم ويعبثون بهم من من لا يتألم لما يرى ما يقع لإخواننا في فلسطين أو في غيرها من الأماكن أو في العراق أو في غيره. من من لا يتألم الذي لا يتألم ينبغي أن ينظر في إيمانه لكن هل تستطيع أن تفعل لهم شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم شد الألم وهو يرى هؤلاء لكن ما يقدر أن يفعل شيئا فكان يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة ويقبل أبو جهل إلى سمية ويضربها بحربته مرارا حتى ينتشر شعرها على جسدها وتسيل دماؤها من جراحها وربما ربما انكشفت بعض عورتها وهو عليه الصلاة والسلام ما يملك لها شيئا فيقبل أبو جهل ويطعنها بحربة في أسفل بطنها حتى مزق أحشاءها وهو عليه الصلاة والسلام يمر حتى تغسيلها وتكفينها ودفنها ما يستطيع أن يفعله المسلمون ويمضي عليه الصلاة والسلام يتكى على يتوسد بردة له في ظل الكعبة فيقبل إليه خباب وقد تفلت يوم من العذاب أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آلمه شدة العذاب شدة العذاب النفسي والجسدي يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا يعني إلى متى وحن فيها العذاب ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحظ في عينيه شيئا ربما من تقديم تنازلات أمام الكفار واني يا رسول الله ما عاد عندي استعداد اني اتحمل اذا ما عندك استعداد انت انك تتحمل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فيقوم عليه الصلاة والسلام تغير الوجه ويقول يا خباب لقد كان من كان قبلكم ترى الدين لست اول من اتبعه وهذا الرب لست اول من عبده هذا الدين سحقت لاجله جماجم وجرت لاجله دماء، قال يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديث فيمشط ما بما دون عظمه من لحم أو عصب شفت المشط الذي من بلاستيك يؤتى بمشط من حديد يعني سكاكين مضمون بعضها إلى بعض ويمشط حتى يتقطع اللحم والعصب ويظهر بياض العظم قال فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عندنا قال ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عندنا ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر لاحظ يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وبين عيني صورة بلال وهو يعده وصورة سمية وهي تطعن وصورة ياسر وهو يموت وصورة عمار وهو يعده وصورة خباب أمامه يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بكل ثقة. لأن يتكلم بمنطق أوحاه الله تعالى إليه ما ينطق عن الهوى قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم إيش تستعجلون اصبر يا خباب اصبر بيجيك النصر لا تستعجل أصبر يا وإن ميت يا ما في مشكلة هذا الدين يصعد على جماجم خل جمجمتك من ضمنها لا لا ولكنكم تستعجلون ويمضي عليه الصلاة والسلام في دعوته ويقوم يصلي عند الكعبة فينطلق أشقى قريش إلى سلا جزور وهو ما يخرج من الناقة لما تلد من فرث ودم ومشيمة ويقبل به يتقاطر منه النتا بين يديه ويضع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فبينما هو عليه الصلاة والسلام ساجد إذ شعر بنتن يخالط الدم لحيته وثيابه وعمامته ويقع في موقع سجوده وهو ساجد فإذا دم وفرث ونتهن فلا يستطيع أن يرفع رأسه لو رفعه وقع على بقية جسده ولا يجترى واحد من المسلمين أن يقترب لأجل أن يبعده عنه يقول عبد الله مسعود كنا نرى ذلك ولا نجترى أن نبعده يقول الراوي وجعل أولئك الكفار يضحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض شفت الذي يشتد من الضحك حتى يسقط على الأرض من شدة الضحك يقول جعلوا يتمايلون يميل بعضهم على بعض من شدة الضحك ولم يبعد هذا النتن إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها عمرها سبع سنوات أقبلت تبكي بيدين صغيرتين تبعد هذا النتن عن عن ظهر أبيها الذي هو في جاوز الأربعين وربما جاوز الخمسين ما هم شاب ابو ثمنطعش ابو سبعطعش نقول يعني شاب صغير وهذه الأمور قد يعتاد عليها رجل كبير ومتزوج وله ذرية وله شأن في قومه ومن أنسبهم وأرفعهم فيقوم عليه الصلاة والسلام من سجوده ويرفع يديه اللهم عليك بشيء بهب اللهم عليك بعتبه بالربيع هل يضحكون علي هؤلاء اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بأميه بن خلف اللهم عليك بفلان بالوليد اللهم عليك يقول عبد الرام مسعود فوالله لقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر يجرون إلى القليب لكن بعد كم, بعد كم من الدعاء بعدما لبث عليه الصلاة والسلام سنين في مكة أكمل ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة ومضت السنة الأولى وفي السنة الثانية من الهجرة وقعت معركة بدر ثم تحقق ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الدين منصور وممتحن فلا تعجل لا تعجل فهذه سنة الرحمن والله لينصر لي أن الله تعالى دينه رضي من رضي وسخط من سخط الدين منصور أما نصرت أنا وإياك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ينصر الله تعالى بهم الدين ويعز بهم الشريعة ويعلي بهم كلمته هذا الواقع الذي نعيشه اليوم قد مر بالأمة واقع بل وقائع أسوأ منه حتى ربما لو أننا عشنا في تلك الوقائع لقال بعضنا يعني هل سيقوم للإسلام قائمة يا جماعة مثل ما يقول بعض الناس اليوم جاءني قبل أيام شخص بأبيه قال يا شيخ أبي يتقبل منك وكذا ودي تنصحه وجاء من, يعني من بعد قرابة ألف كيلو حتى دخل عندي في المسجد وجلست معه فإذا الرجل يتقطع قلبه على أحوال المسلمين رجل جاوز عمره الستين يقول يا شيخ أنا إذا رأيت ما يقع لي كوان تنام أو أبو غريب ولا غيره ما أتحمل وأبدأ أنظر للسماء وقل يا ربي كانك تقدر أنصرنا كانك إلهنا حق أنصرنا يلا ورنا قوة وين راحت فيقول يا شيخ هل أنا كفرت ولم أبدأ يبكي بين يديك كالصغير رجل يتقطع ويظن أنه الآن خلاص لن تقوم الإسلام قائمة إلا أن يأتي من الله عز وجل قيام الساعة ويقوم ما يقوم من الحروب في آخر الزمان الذي ينظر في واقع المسلمين وفي تاريخهم السابق يجد أنه مرت بالمسلمين وقائع ربما كان أشد من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم ولو عشنا في ذلك الواقع ونقلت لنا وسائل الإعلام ما تنقل اليوم لقال بعضنا يا أخي خلاص ما عاد للإسلام قائمة عسى الله بس أنه يعز الدين يوم القيامة ولا الدنيا فاتت في عام 656 أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل فاستباحوا بغداد 40 يوما لمدة 40 يوما ليس لهم إلا وظيفة واحدة القتل فقط ذبح فيها الناس صغارا كبارا شيوخ نساء رجال أنواع الناس قتل تدري كم قتل خلال الأربعين يوم رجعت إلى ثمانية مراجع تاريخية لأن الرقم غريب رجعت إلى ثمانية مراجع تاريخية كلها ذكرت نفس الرقم ذكره ابن تيمية في منهاج السنة وذكره ابن القيم في نونيته وذكره بن كثير وذكره سبط بن الجوزي وذكره اليافع في مرآة الجنان إلى, إلى ثمان مراجع داريخية كلها ذكرت الرقم نفسه قتل في بغداد خلال أربعين يوما مليون وثمانمائة ألف يقول ابن القيم فقضى على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزاني وكذا ثمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسباني حتى بكى الإثنام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلباني يقول كل قام يبكي على الإثنام ما هو بس المسلمين لما رأوا هذه الأحوال كم قتل في بغداد خلال كم قتل في العراق خلال الثلاثة والأربع سنوات الماضية أصح الأحصائيات تقول أنها لم يتجاوز مئة أو مئة وعشرين ألف من جميع المذاهب أيضا وجميع الفئات يقول من كثير ولم ينج من قتلهم إلا من كان مختبئا في الحشوش والمقابر هي حفر يجمع فيها النتا والغاة اختبأوا بين الغاة يخاف من الموت قال فلما انقضت الأربعون خرجوا فكأنهم موتى بعثوا من قبورهم فلم يلبثوا أن ماتوا بفعل النتن الذي ظهر من الجيف قال حتى مات خلق في الشام بفعل سريان فساد الهواء إليهم ناس في الشام ماتوا من من الريح التي التي جاءت إليهم ويعتز الإسلام بعد ذلك وتقوم قائمة الإسلام من جديد وتكون هناك خلافة إسلامية ولم تسقط إلا من قرابة المئة سنة تقريبا وينتصر المسلمون وتجتمع كلمة المسلمين مرة أخرى ويكل الإسلام كلمة في العالم وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس الإسلام قد يمرض لكنه لا يموت شفت الإنسان لما يدخل, لما يدخل في سباق طويل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 يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش يا ربي أرسلته؟ ليظهره على الدين كله يريدون ليطفيوا نور الله بأفواههم والله متم نوره في الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ينصرن الله من ينصره كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم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 قالوا يا رسول الله كما في صحيح مسلم عن حديث عبد الله بن عمر قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية يعني اسطنبول أمرومية روما الفاتكان فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق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 والله اقسم بالله لا لتفتحن روما كما اخبر عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها كما في المسنت تكون النبوة فعلا كانت النبوة ثلاثة وعشرين سنة ثم رفعت قال ثم تكون خلافة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها قال ثم يكون ملكا عاضا يعني متوارثا وأول ملك متوارث بعد معاوية ورث رضي الله عنه ورث ابنه يزيدا ثم جعل يتوارث الملك بني أمية ثم بني العباس يكون ملكا عاضا وفي رواية عطوضا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه قال ثم يكون ملكا جبريا إما عبر كلاب عسكري إما عبر حرب ما شاء الله أن يكون قال ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن اليهود قال تقاتلون اليهود كما في الصحيحين فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي الشجر إذا تخب ورائه يتكلم الشجر أطهر وأشرف من أنه يحمي يهودي يقول تعال والله ما أخبيك ورائي الحجر ينطق تعال ما أخبيك ورائي هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كما في مسندي أحمد والأول في الصحيحين قال تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه وأنت إذا تأملت وجدت أن الأردن تقع فلسطين في غربها شمالها فيقول عليه الصلاة والسلام كأنه يبين أنهم سينسى يخرجون من فلسطين أو سيبقون فيها قيل إن النهر هذا المقصود به البحر الميت يفصل فعلا بين فلسطين وبين بين بين الأردن لا, لا دخل لنا بتحديده لكن الحديث نص قال أنتم شرقيه وهم غربيه قال فتقتلونهم وقال عليه الصلاة الثلاثة مسلم قال تتحالفون أنتم, والنص أنتم والروم حلفا تاما يكون بينكم وبين الروم حلف قال فتغزون عدوا من ورائكم أنتم والروم يكون بينكم حلف يعني الأمريكان البريطانيين الأوروبيين يكون بينكم حلف فتغزون عدوا من ورائكم قال فتنصرون قال فإذا نصرتم رفع رجل من الروم الصليب وقال غلب الصليب قال فيثور إليه مسلم ويقول كذبت بل الله غلب ثم يأخذ الصليب ويكسره فيثور النصارى إلى المسلم فيقتلونه ويثور المسلمون إلى من قتلوا صاحبهم فيقتلونهم قال فيتواعدون للملحمة توعدون للحرب العظيمة ملحمة من كدر ما يكون على الأرض من لحم تجري عليه الخيل والأرجل قال عليه الصلاة والسلام فتأتي الروم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر يعني جيش تسعمائة او ستين ألف تأتي الروم تحت ثمانين راية اما ثمانين دولة ثمانين كتيبة تحت كل راية اثنى عشر ألفا فيلتقون فيقتلهم المسلمون رواه مسلم وفي الحديث ايضا في مسلم قال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو قال بدابق لاحظ ما قال حتى تأتي حتى تنزل دليلهم يأتون من شمال الأعماق ودابق في شمال سوريا أنت الآن لو تطلع من المملكة وتذهب شمالا تدخل على وين؟ الأردن اذهب شمالا تدخل على سوريا اذهب شمالا تدخل على على إيش؟ على تركيا اذهب شمالا تدخل أوروبا فيقول يقول عليه الصلاة والسلام إن الروم يجتمعون ويأتون وينزلون في أوائل يعني البلاد العربية في في أوائل سوريا في الأعماق أو قال بدابق قال فيخرج عليهم جيش من المدينة المقصود بالمدينة دمشق بإجماع الشراح ليس المدينة النبوية المدينة النبوية في ذلك في الوقت تكون يعني خرابا كما جاء في الحديث خلاص ما فيها أحد قال فيخرج عليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ قال فيلتقون اللي يدلك أن المعركة عظيمة قوله فيهزم ثلث يفر من هل هم خيار أهل الأرض يفر ثلث قال فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا قال ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله قال ويفتح الله على ثلث فيفتحون القسطنطينية دليلا القسطنطينية قد تعود إلى حكم النصارى مرة أخرى والآن دخل تركيا في الاتحاد الأوروبي ومطالباتها بهذا إلى آخره قال فيفتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون إذ صاح فيهم الصوى وقوله علقوا سيوفهم لم يقل علقوا سلاحهم يعني استدل به بعض الشراح على أن الناس سيعودون في آخر الزمان إلى القتال بالسيف والرمح لن لن يكون القتال به الطائرات والدبابات وما يتعلق به بل, بل في حديث أخرى تدل على هذا منها حديث التي جاءت في ذكر يأجوج مأجوج لما بين عليه الصلاة والسلام أنهم يقاتلون بالسهام وأن أحدهم يرمي سهمه في السماء فيسقط إليهم ضرجا بالدم إلى آخره الشاهد قال قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان من ورائهم ألا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم قال فيرجعون وذلك باطل قال فإذا وصلوا إلى ديارهم خرج الدجال إلى آخر الحديث هذه النصوص الشرعية أيها الإخوة الكرام تدل على أن هذا الدين منصور وهذا لا أستبعد أن يكون خلال السنين القريبة فإن الأحاديث التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا من الأشراط أكثرها قد وقع ولا نزال وإذا ولو تعب لك ماء في قدر وتجعل تطبخ هو يفور يفور يفور سيتيه ساعة يصل إلى عنق هذا ال ال يصل إلى أعلى الإسلام الآن ما يقع على الإسلام قد وصل في الحقيقة إلى الأعلى قد وصل إلى عنق الزجاجة لم يبقى إلا أن, إلا أن ينصره الله تعالى المسألة الثالثة ما هو الواجب علي وعليك ما هو الواجب علينا الواجب علينا أمور أولا أن تبذل كل ما تستطيع في سبيل نصر الدينك ولا تعتقد أن نصرة دينك تكون فقط أن تفكر والله زين إذن العراق أفغانستان الشيشان فلسطين نصرة دينك بأساليب كثيرة إن كنت تستطيع من أن تعلم القرآن فاعلمه تستطيع أن تخطب الجمعة فاخطب تستطيع أن تؤلف كتابا فألف تستطيع أن تأمر بالمعروف افعل تستطيع أن تنهى عن المنكر انهى أي شيء تستطيع أن تجعل لك بصمة في الإسلام ابحث لك عن موقع في الإسلام اجعل فيه بصمة عيب أن تكون تستطيع أن تكون الملقي فتكون متلقي، عيب أن تكون أن تستطيع المتكلم فتكتفي أن تستمع، عيب أن تكون تستطيع أن تكون اماما فترضى أن تكون مأموما، عيب أن تستطيع أن تكون انت الخطيب فترضى أن تكون الذي يستمع للخطبة، ما دام أن عندك قدرة في أن تبذل شيء لدينك يجب عليك أن تبذله، لا بد أن تبحث أنا ما هي البصمة التي جعلتها في ديني. ما هو تأثيري في بيتي؟ ما هو تأثيري في مدرستي؟ ما هو تأثيري في كلية؟ ما هو تأثيري في حارتي؟ ما هو تأثيري في عملي؟ أما إخواني أن نكتفي فقط أن الواحد يرى أحوال المسلمين مينا سارا ويبكي ويلعن النصارى واليهود ممن ظلموا وبغوا ويدعو عليهم صحيح أن الدعاء عليهم أمر مطلوب ممن بغوا وظلموا لكن الكلام لا ينبغي أن نكتفي فقط بالبكاء على النبكي نبكي النساء على على ملك لم نحافظ عليه كالرجال. ينبغي أن تبحث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر ببلال وهو يعذب ويمر بخباب ويمر بسمية ولم تكن هذه المناظر التي يراها تمنعه من تحقيق أهدافه في الحياة ولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بلال يبكي إليه يقوم بلال من عذابه ويجلس عند رأس سمية يبكي ويجلس عند خباب يبكي كان ما دعا أحد ولم يسلم على يده أحد ولم يتفق مع الأنصار لما جاءوا حاجين ويخرج عليه الصلاة السلام إليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده رسالة يحققها كان صحيح يلتفت ويتألم لكن لا يسمح لهذه الآلام التي يراها مين ويسارا في أن تعطله عن دعوته أو تعطله عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر أو خدمة دينه بقدر المستطاع فينبغي نحن إذ تألم لأحوال المسلمين أن نكتفي فقط بهذا الألم أو الدعاء بل أن يبحث أحدنا لنفسه عن موقع في الأمة يقف فيه لعل الله تعالى إذا حسب يوم القيامة يراه قد بلغ بقدر ما يستطيع أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وياكم بما سمعنا ونجعلني وياكم مباركين أينما كنا أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا او اراد اعلامنا او اراد مناهجنا او تعليمنا او اراد ديننا او اراد وحدتنا او اراد ولاة امرنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه اللهم وحد قلوبنا مع ولاة امرنا من علمائنا وامرائنا على طاعتك الله موحد قلوبنا معهم جميعا على طاعتك اللهم اجمع كلمة العلماء والأمراء على الخير والهدى اجعلهم يا رب جميعا ناصرين للدين داعين إليه رافعين للشريعة مدافعين عنها حامين لها يا ذا الجلال والإكرام أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم مما سمعنا وأن يستعملنا وياكم في طاعته وصلى الله على نبينا محمد